أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله إذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء وينذر عليكم من السماء وكم به ويذهب ويذهب عنكم رجز الشيطان وليثبط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا رعبا فصضربوا فوق الاناء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 متحرفاً لقتال أو متحيزا أو متحيزاً إلى فئة فقد باقى فقد باقى بغضب من الله ومؤاهه جهنم ومؤاهه جهنم وبأس المصير فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبل يالمؤمنين منه بلا أنحسنا إن الله سميع عليم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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 تخافون أيتقطفكم الناس فأواكم وأيدهكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكّر بك الذين كفروا ليثبتوا بيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتَنَاعَ لِهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا أَسَاعِطِرُ الْأَوَّلِينَ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 أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنهم سبيل الله، فسيُنفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميّز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف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 وللرسول ولذِ القرباء واليتامى والمساكين وبنِ السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم فيه أعينكم قليلة ويقللكم ويقللكم فيه أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون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 فَمَا تَرَأَيْتَ فِئَتَيْنِ كَصَنَعَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْن انني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي.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 هدأ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا, وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب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 قوم من خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبق ولا يحسبن الذين كفروا سبق انهم لا يحجزون وأعدو لهم استطعت من قوة من قوة ومرباط الخيال ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون اشعون صابرون يغلبون 200 وَأَيْكُمْ مِنْكُمْ أَتُ يَغْلِبُ الْفَمُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأَنَّهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنَّ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن الاسرا اي اهل بالله في جنوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله فقد خان الله من طبن فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى والذين أوى ونصروا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 إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولا كهم المؤمنون حقا، أولئكهم المؤمنون حقا، لهم نعفّرته ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فولئك من